هذا الثالي يقول بأنه يسهد صراك الجماعة ويصوم الاثنين والخميس ولا يقرأ القرآن إلا قليلا وإذا قرأه وجد في قلبه شيء من القكوى عليك يا أخي أنتجاه نفسك وأن تقرأ القرآن بشتدبر والتعقل يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويقول سبحانه كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبر رؤياته ويقول عز وجل أفلا يتدبرنا القرآن أم على قلوب أقفالها فجهل نفسك وقرأ القرآن وأخلف لله وأقبل على القرآن حفظاً أو من المصحف ولا تطع الشيطان الذي أثقل عليك قواة القرآن فجهل نفسك وقرأ ما تيسر من القرآن كل يوم وكل يوم وليلة تقرأ ما تيسر كل يوم وليلة جزء نص جزء حسب التأثير حتى تنتبئ بكتاب ربك وحتى تعمل بقوله تعالى أفلا يتدبرنا القرآن وبقوله جل وعلا هذا بلاغ للناس وينذروه وبقوله سبحانه وحيد هذا القرآن أنجركم به ومن بلغ وفقنا الله وإياكم والمسلمين ثبتنا وإياكم على الهدى ورزقنا وإياكم العلم من, من الصالح شكرا الله شكر الله لسمعت الشيخ تفضل ب بهذه الإجابة وهذا التعليق وشكر الله شكر الله لكم حسن تضحياتكم وصل الله يتقبل مننا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.